وعلى آله وأصحابه أجمعين نتحدث اليوم عن علم من أعلام أمتنا وعن إمام من أئمة ديننا وعن عظيم من عظماء تاريخنا وعن ماجد من أماجد أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم بلغت شهرته الافاق يعرفه القاصي والداني الصغير والكبير سمع به سمع به لشرف روايته فهو راوية الإسلام وحافظة الحديث الإمام الفقيه أبو هريرة وما ذكر الحديث إلا وذكر أبو هريرة ويكفي شرفا أن اسمه يذكر في المحافل كلها في المنابر والمساجد وهو مقرون بذكر النبي صلى الله عليه وسلم وانما ينبغي أن يستفاد من سيره هذا الامام العظيم انه اسلم متاخرا اسلم ابو هريره عبد الرحمن بن صخره الدوسي اسلم ابو هريره يوم فتح خيبر في السنه السابعه من الهجره ولزم ابوه هريره رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع سنين اربع سنين روى فيها احاديث كثيره وعلما مباركا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من الغريب لانه اسلم متاخرا لكن ما حفظ لا يكاد احد الصحابه يبلغه ابدا فان ما رواه ابو هريره بلغ سبعة آلاف حديث، الذي يأتي بعده في الرواية عبد الله بن عمرو بن العاص ألفان حديث أو ألف حديث أبو هريرة رجل نبيه وذكي تعجبني كلمه الأستاذ خالد محمد خالد في ذكره لأبي هريرة سماه ذاكرة عصر الوحي هو ذاكرة عصر الوحي حقيقة. من ذكائه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته قد خرج إلى خيبر وترك على المدينة سباع بن عرفطة رضي الله عنه يصلي بالناس قال فصليت معه صلاة الصبح فقرا في الأولى مريم كلها صورة مريم كلها في الرقعة الأولى وفي الركعه الثانية قرا بالمطففين فجعلت اذكر المتطففين في بني دوس واقف في الصلاه لما قال ويل للمطففين عرف المطففين دي شنو يا دوب دخل يا دوب الدين لا ما ما سال الذين اذا اكتالوا عدناس السفول قال قلت ويل لبني فلان ويل لابي فلان هجو الصلاة قال فلان حق رحلنا وفلان تاكل حق راح اذاكر الناس قال فذكرت رجلا من دوس له مكيالاني كيل لنفسه وكيل لعامة الناس ابو تدليل حقه رح ده أبو هريرة ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر فقال لي لما أسلم أبو هريرة قال له من أين أنت قلت من دوس وقبيلة دوس قبيلة يمانية من اليمن فقال له ما كنت أظن أن في دوس خيرا ده لما قلت جاي النازل في خير لأن أبو هريرة نجي لحد الوقت هذا لو دي وما في الا ما كان من اسلام الطفيل ابن عمرو الدوسي في مكه واسلم ابو هريره على يد الطفيل لكن ابو هريره ملأ الدنيا حديثا وروايه وكان هذا ايه من ايات الاسلام ومعجزه من معجزات هذا الدين ابو هريره اربع سنه ايذ بعرفه عن ابي هريره رواه ابو هريره والله أبو هريرة ده ما خلى حاجة حتى شوف في البخاري قال أبو هريرة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال لقد علمت أنه لا يسألني هذا السؤال أحد أول منك يا أبا هريرة بل متاكد انه أنه كان السؤال ده يعني قبالك لما رأيت من حرصك على الحديث إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه خالصا من شنو؟ من نفسه إذن أبو هريرة حريص على تعلم الحديث أبو هريرة له مناقب جم جدا من المناقب ما رواها الإمام مسلم في صحيحه قال أبو هريرة ابت أمي أن تسلم وامه تسمى ميمونة بنت صبيح ابن الحارث ابن أبي الصعب ابن ثعلبة دي أم أبو هريرة رضي الله عنها أبت قال فأتيت ذات تمر احدثها فأسمعتني في رسول الله ما أكره حتى بكيت سمعت كلام فارغ شديد بكى بكى فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبكي فحدثت عن أمي الحديث مسلم فقال اللهم اهدي أم أبي هريرة قال فرجعت البيت فأردت أن أدخل فسمعت الماء عندها فقالت حسبك وهي وهو بالخارج أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وقد أسلمت أمه أبو هريرة قال فجئت النبي صلى الله عليه وسلم أبكي فرحا ثاني بكى بكى مرتين أبكي فرحا قلت يا رسول الله أسلمت أمي أدعو الله لي ولأمي أن يحبب المؤمنين فينا قال اللهم حبب عبيدك هذا وأمه في المؤمنين وحببهم إليهما يعني هم يحبوا المؤمنين والمؤمنين يحبون قال ابو هريره فما سمع بي مؤمن ولا مؤمنه الا احبني انت بتحب ابو هريره ولا بتحبه ما بتحبه تد مشكله لازم تحبه لا تد مؤمن اول حاجه دع لو ابو هريره رضي الله تعالى عنه سمي او كني بأبي هريره ولذلك قصه رواه البخاري وغيره انه قال اتيت احمل هرا وحشيا الكريسة الخلا في كمي فلما رآني صلى الله عليه وسلم قال أنت أباهر ما قال له هريرة قال له أنت أباهر قال فداعبني أصحابه فقالوا هريرة وما عندما ينتهي اسمه هريرة قاعد يهزر معه يقول له هريرة أبو هريرة الرسول يقول أباهر فكان يقول لئن تكنوني بالذكر خير لي من أن تكنوني بالأنثى لان الرسول الله كناني بالذكر ما كان يقبل هريره دي لكن في النهايه مشت عليه رضي الله تعالى عنه ابو هريره سمع الناس يتكلمون قالوا انت ابو هريره ده استم ذاته اشيده كله قالوا سمعوه سمع وين قالوا ذاته توحد ذاته اربع سنه بس في ناس قالوا كده ثلاثه قالوا وين فوقف في الناس قال تقولون اكثر ابا هريره الله الموعد قال لهم نتلاقي يوم القيامة قال لهم بعدين نشوف كام ذا الرسول قالوا لما قالوا تقولون أكثر أبا هريرة الله الموعد لقد انسغل المهاجرون بتجارتهم والأنصار بضيعهم ولقد لزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني قال والله كنت ما بين منبره وبيت عائشة يغشى علي من الجوع ويأتي الأطفال يلعبون بي يظنونني مجنون وما بي من جنون قال له أنا لازم ترسل من ده أبيت أفارقه قال لهم انتعان ماسك بطنه مرات يدردك من الجوع يدردك في المسجد من الجوع الناس قال مره أغشي علي ما بين المنبر وما بين بيت عائشة قال فجاء رجل على صدري يظنني ممسوس فقلت له إنه الجوع واحد جايخ له يقول له ده يطلع الجن منه قال له ما لأ في جل حاجة أنا جا بس همشي مني قال له انت انشغلته ولذلك سأل رجل طلحة بن عبيد الله قال له هذا اليماني أكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتراه حق قال لقد سافرنا ولزمه ولقد أخذ عنه العلم الكثير ولذلك من نباهته قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له إنك تتحدث بالحديث فأنساه قال يا أبا هريرة ابسط رداءك قال فبسطت ردائي فتكلم اليوم كله الرداء ذا يقوم يصلوا يجرى عين تاني الرسول لنه من زمن دا كله أي يجي. بس أبو هريرة رسول قاعد بعد ذاك بيتونسوا ويسالوا ويسأل ابو أبو هريرة قاعد قال يا أبا هريرة اضمم رداءك إلى صدرك قال فضممته إلى صدري فمن فلت مني حديث ثاني ما نسى وعند النساء في السنن أن زيد بن ثابت رضي الله عنه وأن أنصاريا من أهله من قومه ومعهم أبو هريرة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا عنده قالوا يا رسول الله نريد أن ندعو فتؤمن لنا قالوا دار داري شنو ندعو وإنت قول شنو آمين فدعا زيد بخير كثير يا الله لي يا الله يا الله يا الله ثم دعا الرجل الانصاري بدعاء كثير فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة قال اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي وعلم لا ينسى فقال النبي امين فوجد زيد في نفسه شيء قال يا رسول الله عندي دعوة أخرى امن عليها قال سبقكما الغلام الدوسي الثاني ما في طريق قال له خلاص أزود نزود نجير والله أبو هريره فاهم فاهم شديد فاهم عالم عالم ما فيه كلام رضي الله تعالى عنه سبقكما الغلام الدوسي خلاص الموضوع انتهى دعا بعلم لا ينسى قال مروان بن الحكم كان أميرا على المدينة في زمن وجود أبي هريرة أو في زمن وجود أبو هريرة فيها فجاء ارسل الى ابي هريره وقال حدثنا قال قول لنا احاديث عن رسول الله ووضع رجل خلف الباب قال اكتب كل ما يقول اتاكم ابو هريره كل اكتب اي حديث قال اكتبه فكتبه وبعد حول بعد سنه ثاني نده قال يا أبي هريره قص علينا واروي لنا وقاعد يزور الباب برضه ابو هريره يقول وزرتك لما قابل بينهما لم يجد فيهما حرفا زائدة بتعسر السنة والسندي لما خطاوا مع بعض الكلام اللي قالوا السنة الفاكت على رسول الله والكلام اللي قالوا أبو هرير كان نألف من راسه بعض الناس للأسف الشديد لما أراد أن يطعن في السنة النبوية طعن في أبي هريرة لأنه بيسقاط أبي هريرة وقد روى الذهبي قصة عجيبة أن حنفيا من الأحناف جاء إلى البصرة، وسأل الناس في زمن بعيد يعني في زمن الخلافة العباسيّة، في زمن المنصور سأل الناس عن حديث المسرات أن النبي سلم لها عن بيع المسرات، وبيع المسرات إنك تتسوق الغنمائل بتحلب توديها السوق تخليها كم يوم ما تتحلب وتوديها السوق فيظهر ضرعها كبير للناس يقوموا يقولوا دي ددارة يقوموا يسوق يشتريها منك بعد يومين كمل لا ما تاني يلقوا حاجة. نها نسأل عن هذا البيع، فقام قال لهم ما دليل ذلك؟ قالوا حديث أبي هريرة، قال أبو هريرة ليس حجة، وحديثه لا نأخذ به، فوقعت حية من السقف، داب جواج من السقف، جرى الفتى، الرجل سلم جاري، الأب حديث أبي هريرة سلم جاري، والناس يجرون خلف الحية يمنعون أشيل عقال، وشيل سيف يمنع الحية. فلما وجدوها مشتيله فيه قالوا تب الى الله قال تبت الى الله فاختفت الحيه هذا الكلام اورده الذهبي في سير اعلام النبلاء وقال وهذا الاسناد اسنده الائمه ده هذا الاسناد بإسناد الائمه ابو هريره رضي الله تعالى عنه فتح فتح الله عز وجل عليه بعدما العمر قال تزوج بالنسبة أبو هريرة لمن أسلم أسلم قال أنا فوق الثلاثين بسنة أو سنتين أبو هريرة أسلم عمر واحد وثلاثين سنة أو وثلاثين سنة روى الأحاديد كلها وعمر واحد وثلاثين سنة أو سنه سنة لما يقول أبو هريرة قال انتهى الكلام ثم رضي الله تعالى عنه قلنا أنه كان يعمل خادما تحت امراه من أغنى أغنياء المدينة تسمى بسرة بنت غزوان قال كنت أعمل عندها بشبع بطني قال ينظف لها ويشيل ويعطل وكذا وتديه كسر بس بس يكون في بطنه قال أبو هريره فزوجني الله منها في الآخر عرسه وصار في المدينة المدينة النبوية لعالين بن سفيان عين مروان بن الحكم فكان ينوب مروان في حكم المدينة فكان يقف ويقول للناس الحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما الحمد لله الذي جعل الدين قواما بل أحاديث الرواها الحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما قالوا أبو هريرة ما مشى في سكة من سكك المدينة إلا وهو يكبر ويحمد الله بصوت عال فإذا سئل يقول كنت خادما عند بسرة بنت غزوان وصرت زوجا لها لا ينسى الماضي ولا ينسى أيام المعاناة ومما وقع له من الطرائف في أيام معاناته ما رواه هو قال أبو هريرة في روايات مختلفة للقصة دي منها قال أبو هريرة فأصابني الجوع فأتيت عمر بن الخطاب فعرضت له جدمبو لكن ما جدر يقول اخي انا جعان قال فاستوقفته اساله من ايه قال اخي عندي تفسير كيف السوره الايه دي قال قال وانا اعلم بها انا عارف تفسيره لكن ما ظنت ان ياخذني معه يقول اخي تفضل معانا ولا كده بعد ما اجاب يقول اخي يا اخي ما قال مش معانا لو قالش معانا ما كان بيقول لا قال سالته الهاكم التكاثر ماذا التكاثر معناش شنو قال فاجابني ومضى الهاكم التكاثر معناه كده كده كده صراحه له قال فعرضت لأبي بكر أسأله عن نفس الآية هو ما مش ما عرف لأنه ما قالوا شوي وارق موله ما كان عارف ما وارق قبل شوي ثاني سأل أبو بكر فقال له عن عن أم معناها ومضى قال فعرضت للنبي صلى الله عليه وسلم وهنا روايات عرض عليه الآية نفسها قال هاكوا المتكاثر قال فتبسم ما جابه وقال اتبعني أبا تعال وراي ولا قال له حاجة ودور ذيك الرسول فهمه وذكاء واللماح عاية ضحك ما قال له تفسير قال له أرحب عاية تعال وفي رواية إن أنه وجد تغيرا في خلوف في خلوف فمي فسألني فأخبرته قال يا أخي خشمك ده متغير ماله لما ساله خلني سؤال آي قال أنت خشمك متغير ماله فوراه أنه ما أكل له كم يوم قال فأخذني إلى بيته فوجد لبنا فلما وجد اللبن قال ارسلني الى اهل الصفه في المسجد قال ابو هريره فساءني ذلك استاء جدا قال جد يكمل علينا اللبن ده استاء ذلك اللبن بنفسه قال فساءني ذلك كنت اريد ان اجد من اللبن ما اتقوى به اياما فلما ارسلني ولم يكن من طاعه الله وطاعه رسوله بد فذهبت قال فلما جئت بهم اعطاني القدح وقال اسق القوم بل اسق الناس ابو ريستا زيادة زياده قال الناس ده يكملوا قال شوف وسلم ده عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام فداه أبي ونفسي وامي وولدي وزوجي وروحي صلى الله عليه وسلم قال لما اعطاني القدح تبسم عارف ابو هريره بيفكر بيقول في شنو قال فسقيته جميعا فقال لي وجئته بالقدح لم يبق إلا انا وانت قلت صدقت والذي بعثك بالحق قال شرب قال فشربت ثم قال شرب قال فشربت ثم قال شرب فقلت والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا كل مرة يقول لا إلا تشرب تاني إلا تشرب لحد ما قال تاني ما في طريقه. فقال أبو هريرة فأخذ الفضلة وشربها رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا قال الفضلة قال الفضلة شوف رسول الله دعوه منك بالله سدعوا كلهم وسدع أبو هريرة وبعدها شرب الفضلة أبو هريرة أرسله عمر بن الخطاب واليا على البحرين واختلف مع عمر اختلف مع عمر في الموضوع فتاني بعد ذات قال له عمر خلاص أنا ما دايخ بعد فترة أراد عمر أن يوليه فابى قال له أنا اعينك في محله، فابى فحجه عمر قال له تأبى أمر قد أخذه يوسف عليه السلام ويوسف قال ادعني على خزائن الأرض طلب عشان يخدم الناس ان تكلمك تقول لا قال له أبو هريرة ذاك نبي ابن نبي ابن نبي يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم أما أنا فابن أميمة يعني أمي قال أنا أميمة ما في حاجة ما بتنفع معي وإني أخشى ثلاثا وثنتاني قال له خايف ثلاثة حاجات وحاجتين قال له هلا قلت خمسا نحن ما تقول خايف من خمسة حاجات لكنه قاصده في ثلاثة براه وثلاثه براها قال أخشى أن أقول بغير علم وأن أقضي بغير حلم دي اللي تلين دي براها وأخشى أن ظهري وأن يأخذ مالي وأن يشتم عرضي وفعلا أي زول بحاكم والله الناس بيقطع فوق قطيعه هم بكون جايب خبر ذاته ما بيخلوا حاجة الناس وأبو هريرة اجل من ذلك لكنه رضي الله عنه لأن عمر اتهمه شاكله أبو هريرة جاب قرش قال لي يتهمه وين قال انا كان عندي تجارة براي فهم عمر ان ياخذها منه لكن ابا هريره حجاو ثاني بعد ذلك لما جاي عينه قال له سمعت انا بتعين قال له دام ورا وكان ابوه هريره فقيها في الحج افتى ابو هريره في ناس محرمين معه انهم وهم على احرامهم صاد لهم غير محرم صيدا ما محرم اصطاد فجاءهم بالصيد ياكل ما ياكله قال ابو هريره ياكله فسمع الفتوى عمر بن الخطاب قال لو أفتى بغيرها لأوجعته ما كنت بخليه فكان سديدا في فتواه جاءته ابنته بنسب أبو هريرة بنته بنت ابي هريرة هي زوجة سعيد بن المسيب بنته بنت ابي هريرة تزوجا سعيد بن المسيب وهو من تلاميذ ابي هريرة ثم أنجب سعيد بنت يا سلام سعيد من حجب رأو سعيد وسيب اجب بيت قام عبد الملك النوران قال يا اخي عندك بيت قال له وانا دايره لولدي ولده كان ولي العهد اللي يريد عبد الملك فابى سعيد ان زوجه اعتذر قال له ما عندنا بيت لعيله لسه تبع اللي في الزمن ده كان بيقول له بتقرا لكن ما قال له بتقرا قال له ما عندنا بيت لعرس لسه فوجد احد تلاميذ الفقراء سعيد هو عبد الله بن وداع نادوه مره قال يا أخي ما قاعد تجمو أنت انت بتحضر دروس وتقطع مالك قال توفي زوجتي وعندي امي وليس عندنا من يقوم من يقوم من يقوم على خدمتنا فقال له تزوج قال يا شيخنا يرحمك الله من يزوجني بدره من او درهمين قال لو شئت كحتك ابنتي بنت الدار الزوجه والد الملك حماو كلم زوجة تزوجها قال فزوجني اياها ثم ذهبت الى البيت وكنت صائما قال اليوم كان يوم اثنين او خميس وكنت صائما قال فسمعت طرقا بالباب فقلت من بالباب قال سعيد قال عبد الله بن وداع والله خطر ببالي كل من يقال له سعيد الا سعيد بن مسيب والله قال اي اسم سعيد من اصحابي قلت امكنكم ذهب اصلتخيل سعيد قال فاذا هو واقف قال زوجتك اليوم وخشيت ان تبيت اعزبا ذل بمرته والله هنا بعد ما عقدوك اسم الروحك والله كان عقدولك بعد ما اقول يا اخي انت سوق من وسط النسوان وتمرق تسوقه والله يسل روحك يقول لك صحباتك قال صحباته شنو يدخلوا لك العريس يقعدوا جوه مع النسوان في وسط النسوان يتحكر جوا النسوان قال ازقون اللبن قال طيب ومزوجين كلين ولا مزوج وحده قال يجوز له ويخش وسط النسوان شنو والله العظيم يسل روحك بعدين تمشي تقولون دايره البت ولوك في الكوفير امشي من الكوفير تجيبها من الكفر طوالي بدي ويتبوها من الكوفين يقعدونه سؤال يتفرجوا فيها يا ناس ما تطلعوا البت يقول لك شويه تعال خش سوقي انت سعيد الراجل ود البت دي جدها ابو هريره البت انت كان ساكن جدها ابو هريره جاب قال له زودتك وكرهت ان تبيت اعزبا فاذا هي واقفه من خلفه في طوله قال يا عبد الله اتق الله فيها انها حافظه لكتاب ربها وحافظة لسنة نبيها ولأشعار العرب فدفعها إلي قال سعيد والله رأي قال عبد الله الوداعة وكانت من أجمل الناس وجها باشا ما تقول لا استقل له وساكت شيئين ودار اتخارج منا ولا بايرة لا بايرة ولا حاجة دايرة ودى الملك شنو دار لصديق ما لا استقل له قال وجدت من أجمل الناس قال وفي يوم من الأيام قمت قالت إلى أي قلت إلى حلقة سعيد قالت اجلس أعلمك علم سعيد جنب دار يا تعلم دار حديث ولا فغي ولا تفسير دار شنو قعدت الراجل تجري وتعلمه يا السلام دي بيت أبو هريرة بيت وبالتالي أبو هريره جاءته بنته هذه اللي أم البنت الصغير أم البنت زوجة سعيد كانت طفلة صغيرة قالت إن البنات يعيرونني ويقولن لي لم يحليك والدك بالذهب قال قولي لهم يخاف علي حر اللهب يخاف علي شنو حر اللهب البنات قالت لي أبوكي ما جاب لك دهب ما شكت لي أبو هريرة قالوا ما جبت لي دهب قال قولي لهم يخافوا علي حر اللهب وأبو هريرة كان عابدا وكان كفر الصوم يا سلام قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى. وأنؤترا قبل أن أنام بوصية من رسول الله مباشرة برهيرة وكان أبو هريرة هو وبنته هو وبنته وزوجه كانوا يتناوبون الليل البت الصغيرون ذي كويس وأبو هريرة أمرته ده يقوم التيل والناس تامين التامين البين بيجون فوق يصحي في التلك في النص وهو ينوم وده يقوم يصحي الأخير ده وهكذا يتناوبون في قيام الليل وكان أبوه ريغة صاحب طرفة وكان يحب التواضع يا سلام يحب التواضع جدا كويس قال سافر مع أناس فنزلوا في صحراء فدعوه فقال كان قاعد بعيد فرسل زول قال له صايم صايم زول رجع قال له يا أخب الرجل قال لكم أنا صايم أكلوا لما جاء جاياكل في البواقي المغرب السماجه جا طوالي في الحال الناس دين مؤدبين ما تابعين ما شاكل ابو هريره شاكلوا زول جاب الخبر زول رسله قال لي أنت ما فيه كويس قال له والله أزودة قال لي صايم قال أبو هريرة صدق قال مفطر على التخفيف مفطر على التخفيف وصائم على التكليف فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صام الدهر كله قال له أنا في شهر ده صنته. ولذلك شايف نفسي صائم الدهر كله خلاص يعني صائم صائم بهذا المعنى كان أبو هريرة رضي الله عنه امه لوحده والله يا أخواننا يكفي إنه ترك لنا هذا الإرث العظيم يا السلام يا أخي الله طيب والله قال أبو هريرة عن أبي هريرة رواه أبو هريرة عن أبي هريرة ان معظم الاحاديث أن نعنى بن دي هي عن أبي هريرة والله ربنا نفع رفع شديدة أربع سنة بس أربع سنة بس أسلم له أربع سنة حفظ من العلم ومن الحديث ومن الرواية ما حفظ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه مات أبو هريرة في المدينة النبوية سنة تسع وخمسين من الهجرة النبوية وصلى عليه على أبي هريرة يزيد ابن عتبة ابن أبي سفيان والذي صلى على أبي هريرة وكان هو والي المدينة آنذاه وكان من جملك من وقف يصلي على أبي هريرة عبد الله بن عمر وأبو سعيد الخدري من الصحابة الذين شهدوا وفات أبي هريرة ودفن أبو هريرة بالبقيع في المدينة النبوية على ساكنها ومطيبها والمهاجر إليها والمدفون في ثراها أفضل صلاة وأزكى تسليم صلى الله عليه وسلم وبعض أهل العلم يقول أنه مات سنة سبع وخمسين والسنة سبع وخمسين هي السنة التي ماكت فيها عائشة أم المؤمنين وصلى عليها أبو هريرة وتوفي أبو هريرة عن عمر ناهز الثمانية والسبعين لما مات عمر الثمانية وسبعين سنة ألا بارك ورحم ربي في علم أبو هريرة ورضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين علم من اعلام أمتنا وإمام من أئمة ديننا رضي الله تعالى عن أبي هريرة وعن الصحابة أجمعين بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته